الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد يقول المصنف رحمه الله ومثل إن لا النافية للجنس لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة بها نحو لا صاحب علم منقوط ولا عشرين درهما عندي وهذا مضى الكلام عليه يقول وإن كان اسمها غير مضاف وان كان اسمها غير مضاف ولا شبهه ولا شبهه بني على الفتح فتح في نحو لا رجل ولا رجال هذا شروع منه قد مضى أظن هذا الجزء هذا كذلك ها؟ نعم هذا شروع منه لبيان احكام اسمنا لبيان احكام اسمنا فقال ومثل إن لنا في الجس لكن عمل خاص بالنكرات فما ذكر لا صاحب علم ممقوط ولا عشرين درهما عندي مثلا بالمنصوبات فقط قال وإن كان اسمها غير مضاف. اسم كان إما أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف وإما وإما لا هكذا أحسن وإما لا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فحكمه النصبه حكمه النصب. ومعنى النصب أن اسم لا معروف معرب أن اسم لا معرب فتقول لا رجل علم ممقوت رجل هذا مضاف إلى العلم فهو تقول اسم لا منصوب ونصبه الفتح الظاهر على آخره يعني ليس مبنيا وإن كان شبيها بالمضاف نحو لا طالبا علما منقوط هذا شبيه بالمضاف ليس مضافا لأن ما بعده ليس مضافا إليه ما بعده ليس مضافا إليه إليه. فلا نقول في علما مضاف اليه اما في لي لا طالب علم علم ماذا نعرفها نعرفها مضاف اليه اما هنا فنعرف مفعول به لطالب علما هنا مفعول به لطالب هذا يسمى شبيها بالمضاف طالبا هذا يسمى شبيها بالمضاف هو اسم لا لكنه ليس مضافا لما بعده وانما شبيها بالمضاف في ماذا في انه يعمل فيما بعده في المضاف يعمل في المضاف إليه فيتزره لا طالب علم مزرور وهنا يعمل النصب لا طالبا علما واضح أو تقول لا صاعدا جبلا لا هابطا واديا موجودا وهكذا فهذا يشبه المضاف حكم هذا والمضاف ماذا أن ينصب أنه يكون منصوبا لا مبنيا على الفتح يقول مصنف رحمه الله وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبه مضاف يعني ليس مضافا وليس شبيها بالمضاف إذا كان اسم لا ليس مضافا وليس شبيها بالمضاف فما حكمه قال بني على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال وعليه أي على الفتح أو على الكسر في نحو لا مسلمات وعلى, وعلى الياء في نحو لا رجلين ولا مسلمين هذا ذكر هنا الأمثلة وملخص ما ذكره المصنف هنا رحمه الله أن نقول يبنى إذا كان اسمنا هذه القاعدة هذه جملة ما ذكره إذا كان اسم لا غير مضاف ولا شبيها بالمضاف فحكمه البناء على ما ينصب به في غير هذا التركيب هذا ملخص ما قاله الى قوله رحمه الله ولك في نحو لا حول ولا قوه قبله الى يعني من قوله وان كان اسمها غير مضاف الى قوله ولا مسلمين ملخص هذه الجملة إذا كان اسم لا غير مضاف ولا شبيها بالمضافي فحكمه البناء على ما ينصب به على ما ينصب به في غير هذا التركيب لأنه في هذا التركيب ليس ليس ليس معربا هو نبني إذا لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف مثال قال يبنى على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال لا رجل ولا رجال نحن درسنا في العجر الميوم في هذا المتن في أوله أن الاسم المفرد ينصب بماذا بالفتحة وجمع التكسير بماذا ينصب بالفتحة إذن إذا بني إذا دخلت لا على الاسم المفرد ولم يكن مضافلا ولا شبيه من الله أو دخلت على جمع التكسير ولم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف فانه يبنى على الفتح مبني على الفتح موله قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج كل هذه من باب من باب المفرد واضح فتقول لا رجال في البيت ولا رجل في البيت رجل هنا ورجال نقول عنها اسم لا مبني على الفتح نعم لا نقول في محل نصب مبني على الفتح هل قال من في محل نصب ما قال هذا قال وعليه الها في قوله وعليه تعود على الفتح وعليه وعلى الكسر وعليه اذا اذا كان اسم لا ها جمع تانث سالم او ما يجمع بالالف والتاء يبنى على ماذا يبنى على على ماذا ظننتك قلت النصب لا يبنى على الكسر هذا هذا العصر هذا العصر يبنى على الكسر لانه ينصب بالكسر قال وعليه اي على الفتح وعلى الكسر هذا فيه وجهان سمع الوجهان فتقول لا مسلمات وتقول لا مسلمات واضح في الفتنه لا حرف مبني على الفتح يعمل عمل ان على السكون مسلمات اسمها مبني على الفتح او قل مبني على الكسر لك الوجهان واضح ولا قبض على الكسر والله اعلم في حرف في فتنه اسم متعلقه بالخبر اذن في جمع المؤنث السالم او في يجمع بالعلم والتاء لك الوجهان في البناء على الفتح وعلى الكسر قال وعلى الياء في نحو هذا تفصيل ما ذكر وعلى الياء في نحو لا رجلين هذا ماذا هذا ماذا مثنى نعم ولا مسلمين ولا مسلمين لا رجلين لا نافيه للجنس حرف لا محل من العرب رجلين اسم لا مبني على الياء واضح مبني على الياء في البيت ما مثل ما مضى لا مسلمين مسلمين اسم لا مبني على الياء مبني على تبه جيده مبني على الياء التي هي علامه النصب في في المثنى و في غير هذا التركيب في غير هذا التركيب تقول رايت رجلين رايت مسلمين واضح إذن يا هي عالمه النصب او هي النصب ان صح هكذا اولى وهي النصب هنا في المثنى والنصب في الجمع المذكر السالم هذا واضح جميل قال ولك في نحو قال ولك في نحو لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه الا بالله هو قال لا حول ولا قوه فتح الاولى الاولى لا حول ولا الثاني لا حول ولا قوه الثالث لا حول ولا قوة الرابع لا حول ولا قوة خامس لا حول ولا قوة قال رحمه الله قال لك في لا حول ولا قوة فتح الأولى وفي الثاني الفتح والنصب والرفع إذا فتحت الأول لا حول لا حول لا حول فلك في الثاني يعني في مدخول لا الثاني تكرار واضح لك الفتح لا حول ولا قوة ولك النصب لا حول ولا قوة ولك الرفع كالصفة لا حول ولا قوة في نحو لا رجل ضريف ورفعه فيمتنع النصب قال وفي الثاني الفتح والنصب والرفع كالصفه في نحو لا حول لا رجل ظريف ورفعه فيمتنع النصب هم كم يتخرج لنا من وجه الوجه الاول فتح الطرفين لا حول ولا قوة الوجه الثاني فتح الأول ورفع الثاني النصب الثاني نعم الوجه الثالث فتح الأول ورفع الثاني قال والرفع الفتح والنصب والرفع كالصفة في نحو لا رجل ظريف ورفعه فيمتنع النصب إذن عندنا في الأول الوجه الأول وهو ماذا الفتح بقي فيه ماذا وجهان واضح بقيه في وجهنا. وجه الوجه الاول نبدا بالرفع لا حول ولا قوه واضح وجه الثاني النصب لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه لا حول ولا قوة آه رفع الطرفين ويمتنع لا حول ولا قوة هذا الممتنع إذن عندنا خمسة اوجه تخريجها هذا هو المهم لاحظوا معي هنا شوفيت الوجه الأول لا حول ولا قوة بالبناء على الفتح في الطرفين بالبناء على الفتح في الطرفين وهذا وجهه ظاهر هذا وجهه ظاهر، فنقول في لا نافي الجنس وحول اسمها ممنع الفتح والخبر مقدر أو تابع لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول موجودة إلا بالله وكذلك في لا في لا قوة استقلال كل جملة على على في الثاني لا حول ولا قوة ما وجه النصب في قوه لا تنوين هو دليل على النصب اللي لو قلت لا قوه تم على بناء الفتحه ما وجه النصب في قوه هنا الواو حرف عطف تامل الواو حرف عطف هم الوجه ظاهره انت دائما تدندن به زيد حسين حسين اه ام رابح رابح الله تفضل نعم قلت لك انت دائما تدندن به واضح معطوف على محله هذا لا حول او حول اذ لو كان مضافا ما محله النص فهذه قوة عطفت عليها وتصير هنا لا ها للتوكيد زاعدة للتوكيد واضح لان النصب ليس له وجه هنا مع معلا فتهمل لا زائده للتوكيد ويكون قوى معطوف وهذه جاءت لتوكيد النفي فقط طيب الان لا حول ولا قوه الواو حرف عطف أه؟ لمن دع كم من الصفه هنا هنا انتقل الى العطف زيد دائما اقول لكم حظه الدرس من هذه هي. زيد زيد يا بايزيد نعم ياسين نعم هذا على مذهب سيبويه لا حول محلها الرفع على الابتداء هذا التركيب محله الرفع على الابتداء هذا قال به كذب من ولا قوه قوه معطوفه على هذا المحل على ليس على محل حوله على محل لا مع اسمها معطوفه على لا مع مع اسمها ما محلهما محلهما محله كانهما شيء واحد لهذا قلت لكم فيما سبق ان عده بناء حوله على قول كثير من اهل العلم من النحات ماذا تركيبها مع لا تركيبه مع لا بني على الفتح محله مع حوله ماذا الرفع على ماذا على الابتداء هو معطوف عليها وحكم لهنا مثله مثل سابقتها ماذا بقي لا حول ولا قوه ان ناتي إليك يا نور الدين ادل بدلوك او ادل بدلوك موج الرفع فيهما لا حول ولا قوه ياه? قلها قلها ها ها ها ها لا ها اعلم قوه وحول اعمال اهمال تعمل عمل ماذا اذا عمل ليس لكن هذا لا يقال اهمال هنا أنا لماذا قلت لك قلت لك جاء دورك لكنك لم تدري بدل بي. هذا ليس اهمالا لا نسميه اهمالا لان هذه لا ليست النافيه للجنس واضح هذه لا التي تنفي الوحده التي تعمل عمل عمل ليس هنا هذا هو تخرجها لأن لا حول ولا قوه فلا وزر مما قضى الله فلا وزر وقد مضى معنا هذا فتوفر فيها شرطان اسمها ماذا نكره الى غير ذلك فهذه لا نافيه للوحده وهي لا التي تعمل عمل عمل ليس لكن لا نقول مهمله المهمله هي هذه التي لا تلاته هذه لم تعمل هذه لم, لم تعمل اعيد لا حول اسم اذا كرهت لا لا حول ولا قوه لك فيها خمسه اوجه طبعا من حيث العربيه الوجه الأول هو أقواه ويليه الثاني لك في اسمها اسم لا الأول لك فيه وجهان البناء على الفتح والرفع النصب ليس له تخريج. هنا النصب ليس له تخريج الأول له الفتح بناء على الفتح لتركبه مع لا والرفع على أنه أين نحن والرفع على أن لا نافيه للجنس و... آه... تعمل عمل؟ تعمل عمل ليس ما بعدها إذا بني هذا على الفتح فالثاني لك فيه ثلاث أوجه البناء على الفتح والنصب والرفع وإذا رفع هذا فلك في وجهه الرفع و... و... والنصب واضح والله أعلى واضح الرفع والبناء على الفتح ليس النصب لا حول ولا قوة لا حول ولا, ولا قوة فما قال اذا تكررت لا اه اذا فان لم تتكرر لا قال المصنف رحمه الله اذا لم تتكرر لا او فصله الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح تابع معي إذا لم تتكرر لا لم تتكرر لا يعني التركيب لا يصير مثل ما سبق فلا نقول لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة هنا تكررت تكررت لا إذا لم تكرر نقول لا حول وقوة امتنع ماذا الجواب إذا إنه قام أزرق إذا هذا الشر إذا تكررت أو لم تتكرر امتنع الفتح لا حول لم تتكرر هنا عطف لكن دون تكرير امتنع ماذا قلنا ماذا يجوز في هذا يجوز في ثلاثة أوجه. الرفع والنصب والفتح ما الذي يمتنع الفتح في نقول لا حول وقوة ولا حول وقوة وتخرج الوجهين مضمعا النصب على محل اسم لا والرفع على محل لا مع اسمها واضح اذا تكرر اذا لم تتكرر لا امتنع عن فتحه قال او فصلت الصفه فصلت الصفه كيف فصل الصفه هنا من يعطينا مثال فصلت الصفه فذكر الصفه قبل هذا قال او كالصفه نحو كالصفة لا رجل ظريف الآن ظريف هذا اتكرار مضى فهمناه الآن فصلت الصفة الآن لا رجل ظريف لا رجل ظريف عندنا هكذا الان ظريف هذا ماذا ما علاقته باسم لا باسم لا اين العزف ها موصوف الموصوف هو اسم لا هو ماذا يعتبر صفه لا رجل ظريف. هات التركيب بدون لا. ماذا تقول؟ رجل ظريف عندنا. نفهم الان رجل ظريف عندنا. لأننا ما تعمل تدخل على المبتدا والخبر. رجل ظريف عندنا. رجل المبتدا ظريف صفة عندنا ومتعلق بالخبر. لا رجل ظريف. الآن هذه الصفة بين رجل وظريف. هل هنا فصل بينهما ها لا يوجد فصل طيب لو فصلنا هكذا لا رجل عندنا ظريف طبعا في التركيب الاول لا رجل ظريف عندنا ولا رجل ظريف عندنا ولا رجل زيد يوجد وجه ثالث او لا لماذا ها ده من هذا قبل هذا التركيب الاول لا كسره يا رجل لا رجلا ظريف عندنا ظريف كم يجوز فيها من وجه ها ما هما النصب الرفع فقط لو كان جزر وجهان فقط لما اشترط الفصل فصل الصفاتي وقال أو كانت غير مفردة. أحد الان واضح أو غير واضح أين الصفة نتحدث عنها نحن نتحدث عن الصفة عن صفة اسم اسم أو فصلت الصفه فصلت صفة عن من عن موصوفه لا رجل عندنا ظريف فيمتنع الفتح في من في ضريف But do you تقول لا رجل عندنا man لكن هل يجوز us? تقول لا رجل need عندنا يجوز no man is weak to us? Do you او كانت غير مفردة ما, المراد بغير ما مراد المصنف رحمه الله بغير مفردة أو كانت غير مفردة كانت لا يوجد مؤنث إلا الصعر في كلامه لا يوجد مؤنث إلا الصعر او كانت غير مفردة ما معنى غير مفردة غير المفرد المفرد له معنايا قد يكون في مقابل المثنى والجمع وقد يكون في مقابل الجملة وشبه وشبه الجملة م? كيف أنا أسألك ما مراد الإفراد هنا مفردا أي الوجهين يمتنع Yes, that's مثال ها لا رجل عندنا Yes. For هنا كيف قلت انت ماذا قلت انت لا ظريف في الدار لا متو ظريف في الدار عدنا الى من حيث انطلق كيف شبه جمعنا هذه مش شبه جمعنا ان يكون هذا شبيها بالمضاف الموصوف يعتبر المقابل المفرد المفرد اما ان يكون في مقابل المثنى والجمع واما ان يكون في مقابل شبه الجمله والجمله لا جوابا تابع لاحظوا جيدا انه سبق معنا لا رجل ظريف قد يكون مراد المصنف المصنف قبل هذا بما مثل في في مسابقه لا رجلا ظريف قد يكون مصنف هنا اريني السياق الكلامي استو رفع اكسبه بنع على رجل ظريف اذن مراد المصنف خذ مراد المصنف بغير مفرد او غير مفرده الجمله وشبه الجمله يعني اذا كانت الصفه مفردة غير مفردة يعني شبه جمله او جمله هذا معروف الصفة، فيمتنع فيها يمتنع الفتح. مثالهم: لا رجل من الظالمين عندنا. واضح لا رجل من الظالمين عندنا هذه الحاله الثالثه تحدث عنها المصنف رحمه الله في قوله او كانت غير مفرده اي الصفه من الظالمين جار ومجرور متعلقان ب بصفه محذوفه لماذا قلنا الصفه لأن النكرة يأتي بعدها الجمل بعدها وشبه الجمل تأتي ماذا؟ تأتي بعدها الصفة وليس الحال وعيد أو واضح؟ فقع عندك إشكال؟ فيما؟ الآن ساعيد ما قاله مصنف رحمه تابعوا معي قال لك في نحو لا حول ولا قوة ما يلي لك في الأول وجهان وهذا يظهر في قوله فتح الأولى فتح الأول ورفعه فتح الأولى إذا فتحت الاول لك في الثاني الفتح والنصب والرفع كالصفه في نحو لا رجل ظريف ظريفا ظريفا واضح كالصفه تقول فيها لا رجل ظريف ظريفا ظريفا ولك في الثاني ورفعه يعني لك في الاولى فتحه ورفعه اه عفوا لك في اسم لا فتحه ورفعه اذا رفعته يمتنع النصب يعني لك في الثاني ماذا الفتح والرفع هذا مضى معنا لك في الاولى ان تبني على الفتح اذا بنيت على الفتح لا حول لك ان تقول ولا قوه الفتح هذا معنى قوله الفتح ولك في الثانيه لا حول ولا قوه وهذا معنى قوله والنصب ولك فيه ان تقول لا حول ما زلنا مع فتح الاولى لا حول ولا قوه واضح قالك كالصفه يعني حكمه حكم الصفه يعني مثل الصفه هذا الحكم مثل الصفه في الصفه التي هي ظريف لرجل هذه الصفه لرجل ظريف صفه لرجل فتقول لا حول لا رجل ض لا, لا رجل ظريفا في الفتح ولا رجل ظريفا في النصب ولا رجل ظريف في الرفع واضح اذا هذه كم من وجه ثلاث أوجه الوجه الرابع والخامس إذا رفعت الثاني إذن الأول لك فيه الفتح والرفع فقط لا حول ولا حول إذا قلت لا حول لك في الثاني لا قوة لا قوة لا قوة الآن الحكم الحالة الثانية لحول للأولى ماذا تقول؟ لا حول أي لك رفعه فيمتنع النصب يعني يجوز في الثاني وجهان الفتح والرفع ويمتنع ماذا يمتنع, يمتنع النصب فلك أن تقول لا حول ولا قوة ولك أن تقول لا حول ولا قوة ولا يجوز لك أن تقول أي يمتنع أن تقول لا حول ولا لا حول ولا قوة واضح لماذا لا يجوز لك هذا لانك اذا نصبت ليس على على من عطفته على من عطفته ليس محل لا يوجد نصف عندنا في الاول عندنا لا حول ليس عندنا واضح ليس عندنا ليس عندنا محل للنصف مثل لا حول هذا واضح مفهوم او اعيد اعيد لا حول ولا قوه المصنف قال لك فيها خمسة اوجه خمسه اوجه هذه كيف تظهر اذا تكررت لا, لا حول ولا قوه الان هذه لا حول وحده هذه حول لك فيها وجهان فقط الفتح والرفع واضح يجوز ان تقول لا حول ولا حول فقط الان اذا قلت لا حول هذه لك في هذه يعني هذه تابع عنها معطوف عليها لك في هذه ثلاث اوجه اذا بنيت هذا على الفتح هنا يجوز لك ثلاث اوجه تقول لا حول ولا حول ولا عفوا لا قوه ولا قوه ولا قوه لك في ثلاث اوجه يعني تقول لا حول ولا قوه وتقول لا حول ولا قوة وتقول لا حول ولا قوه هذا الوجه الاول انتهى الوجه الثاني الرفع اذا رفعت يجوز هنا الوجهان يمتنع النصب فقط لان النصب ليس على لك ليس لا لا على من تعطفه فيتقول هنا لا حول طبعا لك الرفع فقط تقول لا حول ولا قوه لا حول ولا قوة هذا مراد المصنف ثم قالك كالصفه يعني الصفه لا رجل ظريف في الأول قالك فيها ثلاث أوجه لانك بنيت لا حول لا رجل ظريف هذا الوجه الأول لا رجل ظريف لا رجل ظريف البناء على الفتح لا رجل ظريفا تابع لرجل صفه له لا. لا رجل ظريف محل لا مع اسمح لا رجل ظريف ضري... محل رجل منها وهو النصف مفهوم الان الآن؟ هذا مرض مصالف هنا يعني في هذا التركيه إذا تكررت لا لك إذا بنيت هذا على الفتح فلك في هذا ثلاث أوجه كما لك في هذا ثلاث أوجه هذا واضح لا حول ولا قوة إذا قلت لا حول بنيت حول على فتح لك في قوله ولا قوة ثلاث أوجه لا قوة لا قوة لا قوة كما لك ثلاث أوجه في هذا في هذا التركيب في الصفه لا رجل ظريف لك في ثلاث أوجه في ظريف إما أن تبنيه على الفتح كما كما بنيتها رجل وإما ان تنصبه وإما ان ترفعه لا رجل ظريف لا رجل ظريفا لا رجل ظريفه عندنا عندنا عندنا تفهم هذا ثم قال فان لم تتكرر لا لم تتكرر لا هنا لا حول ولا قوه فقط قال ان لم تتكرر لا او فصلت الصفه هذه الصفه فصلت عن رجل لا رجل عندنا ضريف يبقى هنا في ضريف يجوز لك وجهان يمتنع الفتح فقط فيجوز أن تقول لا رجل عندنا ضريفا ولا رجل عندنا ضريف أو قال أو كانت غير مفردة الصفة كانت غير مفردة يعني لم يكن مفرد المفرد يتبع الم... إذا لم يكن مفرد يتبع رجل لا يضل لا فتح ولا شيء تقول لا رجل من الكرام عندنا لا رجل من الكرام عندنا هؤلاء انتلع ماذا انتلع الفتح والله أعلم وأعلم إذن هذه خلاصة ما ذكره مصنف في آخر بابي لا أو نعم آخر بابي إنه أخواتها آخر بابي إنه أخواتها إذا لا نافية للجنس تعمل عمل ان في النكرات ويكثر حسب حضرها اسمها إذا كان مفردا مضافا عفوا اسمها إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فحكمه النصب وإذا لم يكن مضافا أو شبيها بالمضاف فحكمه البناء على ما ينصب به وإذا كان مفرد يبنى على الفتح وإذا كان جمع تكسير يبنى على الفتح وإذا كان جمع إناث يبنى جمع مؤنث سالم يبنى على الكسر أو على الفتح وإذا كان مثنن يبنى على الياء وإذا كان جمع مذكر سالم يبنى على الياء ولك في تركيب لا تكررها في نحو لا حول ولا قوة لك خمسة أوجه وجهان في الأول وثلاثة أوجه في الثاني فإذا بنيت الأول على الفتح فلك في الثاني ثلاثة أوجه الفتح والرفع والنصب وإذا رفعت الثاني وليس لك سوى هذا ليس لك النصب إما أن تبنيه على الفتح إما أن ترفعه إذا رفعته فلك في الثاني وجهان البناء على الفتح والرفع ويمتنع النصب وإذا لم تتكرر لا إذا لم تتكرر لا فلك في الثاني وجهان الرفع eye, تقول لا حول ولا لا حول say, there ويمتنع الفتح eye, تكرر power, فصل بين And واسمها كذلك يمتنع الفتح eye الوجهان والله you compare هذا and هذا you compare it بقي ذاب ظن وحواته وما بعده بعد الامتحانات إن شاء الله